تلقون إليهم بالمواد وقد كفروا, كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يقردون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وردكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسعون إليهم بالمواد، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله من 119. ومن يسعله منكم فقر ظل سواء السبيل 110. إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويرسقوا إليكم أَيْدِيَهُمْ وألسنتهم بالسوء فَسَيَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَرْسُخُو إِلَيْكُمْ أَلْغِيَهُمْ وَأَلْفَتُونَ بِالسُّوءِ وَقَدْ لَوْ لَمْ تَكُونُوا وَقَدْ لَوْ لَمْ تَكُونُوا أَرْحَامُكُمْ وَلَا يوم لن تنفعكم أضعافكم ولا اولادكم يوم القيامة. يفصل بينكم. يفصل بينكم. والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير. قال كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا. إذ قالوا لقومهم إنا براءء منكم ومن ما تعبدون من دون الله 119. لما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده, حتى تؤمنوا بالله وحده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 ربنا لا تجعلنا فسنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا أَنتَ ربنا لا تجعلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. لكم ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد. وان يتولى فان الله هو الغني الحي عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبعوهم وتكسطوا إليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أفتمر وَتُكُسِّفُ إلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُكُسِّفِينَ إِنَّ يُحِبُّ الْمُكُسِّفِينَ إِنَّمَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وأخرجوكم من دياركم إن يجهاتهم الله والذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم وأخرجوكم لِكُن وَذَهْرَ وَلَا إِخْرَاجُكُمْ أَن وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ, يتولهم فأولئك هم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم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 لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا حل لهم ولا يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم ان تنفقوهن إذا اتيتموهن اجورهن ولا جناح عليكم تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنسفون شيئا من كواك. وتسألوا ما أنفقتم، واليأسألوا ما, ما, ما, ما, ما أنفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ذلكم يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا والله عليم حكيم كَسَبَتْ فاتكم شيء من فعاقبتم الذين ذهبت مثل ما فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الْكُفَّارِ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مِثْلَ ما أنفقوا واتتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقرتوا فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي به مؤمنون الله الذي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 ولا يقتلن أولادهن ولا يأسين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعطينك في معروف ولا يقتلن أولادهن ولا يحسين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجم ولا يعصينك في معروف وَلَا واستغفر فِي الله إن الله غفور رحيم فِيمَا كَانَ مَعْرُوفِ فَذَا يَحْقُّنَّ وَالْوَثِقُ لَهُ لَنَا إِنَّمَا حَقُّ اللَّهِ, إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يا أيها الذين قد قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ الكفار مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا